إنا أعتدنا لِالكَافِرِينَ سلاسلَ وَأَغلاَنَ وَسَعيرَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاجُهَا كَافُوراً عَينَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادٌ 114. يفجرونها تفجيرا 115. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 116. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضل 124. وإنها قواريرا 125. قوارير من فضة قدروها تقديرا 126. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زي جبيلا عينا فيها تسماسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُلٌ 119. فساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 110. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا